أ جعل الذي آم وام الصال حك في الأرض أم نجعل المتقينك الفجر أم جعل الذي في الأرض أم ج المتقينك الفجر